Book 2. 44. 44 44 wa arbaun. Arba wa arbaun. Visi večervon. Je tu nejaká diskotéka? هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ يتو هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا ليلي؟ يتو هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ Что ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Что примет тают يوجد في السينما مساء اليوم؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Что идёт ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ سو <سؤال> اشتي هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ <سؤال> هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ سو <سؤال> اشتي هل ما توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ سو اشتليست كنا فوتبالوي زابس هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ تلبسون سديت تلكم بزادو أريد أن أجلس تماما في الخلف أريد أن أجلس تمام في الخلف ثلبسم سيدني يفسترية أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط أريد أن أجلس في مكان ما في السط تلبسم سكم في بر أريد أن أجلس تمام في الأمام أريد أن أجلس تماماً في الأمام можете мне что отпоручить؟ بماذا يمكن ان تنصحني؟ بماذا يمكن أن تنصحني؟ kiedy zaczyna przedstawienie؟ متى يبدا العرض؟ متى يبدا العرض؟ можете мне zohnać هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ يتوف بريسكosti golfové هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ يتوف blíznosti هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف من هنا؟